تشامل هوا بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودمائهم طور الجناديل رفعوا الأكف تضرعوا عند شدائدي والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقف درعا حرة دون البنادق والقنابل